Ya şabab adin, Ya şabab adin ina hup, انصروا بسلاحكم حقا بسلاحكم فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقلا للعدا كفوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقلا للعدا كفوا دقوا معاقلا للعدا كفوا قم يا أخي وارمي بكل لظا <تصفيق> دمر وفاجر, دم دمر وفاجر من علينا طغى يا أخي وارمي بكل لغى دمر وفاجر من علينا طغى فالفجر آت لن يطول بقى للذل آبدا لا ولن نرضى فالفجر آت لن يطول بقى للذل آبدا لا ولن نرضى للذل أبداً لا ولن نرضى يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا هبو هبو هبو هبو فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقل للعدا كفروا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقلا للعدا كفر دقوا معاقلا للعدا كفر واستمسجو بالهدى واتحدوا فالنصر لا حي أمتي نصر واستمسجو بالهدى واتحدوا النصر لا حي أمتي نصر بعزيمة صادقة نغدو سنفجر الأرض وننتصر بعزيمة صادقة نغدو سنفجر الأرض وننتصر سنفجر الأرض وننتصر يا شباب ديننا حب وانصروا بسلاحكم حب بسلاحكم يا شباب ديننا فاستنفروا في الارض لا تهنوا ذقوا معاقلا للعدا كفروا فاستنفروا في الارض لا تهنوا ذقوا معاقلا للعدا كفروا ذقوا معاقلا للعدا كفروا